ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول إ ذ ا دخلت مع ا ل إ م ا م وهو يجهر في ا ل ق ر ا ء ة واردت أ ن أ ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة في سكتات ا ل إ م ا م هل أ ق ر أ دعاء الاستفتاح أ و ل ا ثم ا ل ف ا ت ح ة أ م يسقط دعاء الاستفتاح في هذه الحاله دعاء الاستفتاح ليس واجبا ليس واجبا ولكن يقولون ت أ ت ي به ولو كان ا ل إ م ا م يجهر ل أ ن ا ل إ م ا م لا يتحمل الاستفتاح بخلاف ا ل ف ا ت ح ة ا ل إ م ا م يتحملها عنك نعم